117. من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك له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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَكُسْفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُصْلَطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَايِ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 أنعمل سابغات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أغدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَأْمَنُ بَيْنَ ذَهِبِ إبْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْقْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِهَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَأْمَنُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عريب وتماثيل وجفانك الجواب وقودور الرواسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من بعد الشكر فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا يَأْتُونَ من سأته فلما قَرَتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُحِيطَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّةٌ يَعِينُ يَمِينٍ كلوا من رَبِّكُمْ ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أفل خمط وأكل وشيء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 سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا بعض بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور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 118. لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير 119. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّ نَاءَ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَبْلُو بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ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 بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبو بالمكر الليل والنهار، ابتأموننا أن نكر بالله، ابتأموننا أن نكفر بالله، ونجعل له أن. وعسروا نذا مثلا ما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما لا فِي في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أوسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يطلبه وهو خير الوازقين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 أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعَهُ وَلَا ضَرَّهُ وَنَقُورُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّكُ عَذَابًا نَارٍ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا افكٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَبِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَعَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قل إنما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 فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فذعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب